سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فصورة الصف سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان يتسبحس يا ربين اخرين لن ذا الهنوان ذا حنين لن ذا القعام نتشور يتوغر فرع يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون او في يمن الشغر افعا الذرم والثرم ذين يشرع إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان وصور أثنى ربنا حمر وذي تسنغنا في فريتيس الصف أمر ابن يرسان وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فالما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين مين نمس القميس القومي ويغركا إيه تستاذ مطاس ينكنون ثعال مم ربش غروان إممار نغف الحق إيه اسمار رب لو ننسن غفص و أبرده الدجالة لقم يفغن ذي تعاس وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذ يسننا عيسى أما السنين مريمان أين رون إسرائيل أربش قاعد غروان نكاقري استعرفة ستة ورات إيدي زوارا ودف الشرق السنفي ندياس من بعدي واسمه حمد مزندب المعجزات أنن والسحرفان وما نظلم مما نفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم من نوره ولوكره الكافرون أعني الله قطر من أكثر ربنا ديهرنا الكثب أغفى <تصفيق> ربنا تسقرنا خشمد غدنا الإسلام ربنا ديهرنا القمي اللان الظالمين أبغى أن ننسن النور أربسي مونن سن أربسي كمن النوريس أغسو غنال الكفار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشيكون إذن تدي شقعنا النفيس القران يهدي هدون يك ودين الحق والصرح اكن الذي يفررد سنجل دينك ان اللان غشور فينا كفار يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم وإن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت هذا النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أوذي من المون من الض التجارة ألا كنينجون ذي العثاث النقرحان أتمنى مصرب بذن فيس أتجاه ذم ذو القبر ذيس استشين ون فيمن ون ذونا يا خراوان ماذا يثف غمس على المم أدى ونمح الدنوب ون أكون استشش مغل الجنث ذي استجلني سفن يكذ السكنا في ربحن ذو الجنث يهجفن الضوغث اذ وني ذا ربح وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المومنين فيضي غنة حمرمس ذنصر غرب ذو حشام غر مكة وينذ قربان غسب الشر يسر المومنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من صاري إلى الله قال الحواريون نحن أسار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أو إذا فيمنا إليث في جندينا ربي أما كنسنا ابن مريم يصحبينيش ام بو يريني ذيام لجنديا يا ربيا اننا شي صحبينيش اذا نكون ندل جند الربيا فمنيه والست ترعات الغرون اسرائيل تخفر سر النظام نعاون واذا في يمنا اذلني عدونا الشن الم من اثن